ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إ ل ا نفسه رواه مسلم هذا خرجه آخره ذر الحديث رواية العزيز الخولاني قال العزيز مسلم سعيد عبد يزيد إدريس سعيد عبد ربيعة أبي أبي وفي من بن عن بن عن عن بن كان أ ب و إ د ر ي س الخولاني إ ذ ا حدث بهذا الحديث جسى على ركبتيه و خ ر ج ه مسلم أ ي ض ا من ر و ا ي ة ق ت ا د ة عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ب ي أ س م ا ء الرحبي عن أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ي س ق ه بلفظه ولكنه قال وساق الحديث بنحو سياخ أ ب ي إ د ر ي س وحديث أ ب ي إدريس أتم وخرجه أتم ادريس ل إ م م م ا أ ح و ا ل ت م ذ وابن ماجة من رواية شهر بن حوشب ماجة الرحمن بن غنم عن أبي ذر قال قال بن عبد بن أبي من عن غنم عن شهر ذر ر و ل اتم ل ل صلى الله عليه وسلم يقول الله ه ع عبادي ا يا ل ل ى ك ك ضال إلا من هديتوا فسالوني الهدى أ ه د ك م وكلكم فقير إ ل ا من اغنيت فسالوني ارزقكم وكلكم مذنب إ ل ا من عافيت فمن علم منكم اني ذو قدره على المغفره واستغفرني غفرت له ولا ابالي ولو ان اولكم و آ خ ر ك م وحيكم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 وقال حديث حسن واخرجه الطبراني ب م ع ن ى من حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ ن إ س ن ا د ه ضعيف و ح د ي ث أ ب ي ذر قال ا ل إ م ا م أ ح م د هو أ ش ر ف حديث ل أ ه ل الشام فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي يعني أ ن ه منع نفسه من الظلم لعباده كما قال عز وجل وما أ ن ا بظلام للعبيد وقال وما الله يريد ظلما للعباد وقال وما الله يريد ظلما للعالمين وقال وما ربك بظلام للعبيد وقال إ ن الله لا يظلم الناس شيئا وقال إ ن الله لا يظلم مثقال ذ ر ة وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما والهضم أ ن ينقص من جزاء حسناته والظلم أ ن يعاقب بذنوب غيره ه هذا وهو الله ولكنه يفعله منه ومثل وجودا وكرما وإحسانا ما الظلم كثير القرآن يدل على على لا فضلا إلى قادر ا في أن د ع ب وقد فسر كثير من العلماء الظلمه ب أ ن ه وضع ا ل أ ش ي ا ء في غير موضعها و أ م ا من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إ ذ ن ه وقد نقل نحوه عن إ ي ا س بن م ع ا و ي ة وغيره ف إ ن ه م يقولون إن لأن الظلم ما مستحيل عليه وغيره متصور في حقه لأن كل ما يفعله متصور حقه وغيره في فهو تصرف في ملكه وبنحو ذلك أ ج ا ب أ ب و ا ل أ س و د د ؤ ل ي لعمران بن ح س ي ن حين س أ ل ه عن القدر وخرج أ ب و داود وابن ماجه من حديث أ ب ي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أ ن ه سمع أ ب ي بن كعب يقول لو أ ن الله عذب أ ه ل سماواته و أ ه ل أ ر ض ه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم ليس ل بذاك ا م ش ه وكونه ر أراد لقدر بالعلم تعذيبهم يعذبهم ما يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه وقد ي أنه ف غير ظالم ل م حينئذ وكونه خلق أ ف ع ا ل العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى كما أ ن ه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره ف إ ن ه لا يوصف إ ل ا ب أ ف ع ا ل ه لا يوصف بافعال أ ف ع ل عباده إ ن أ ف عباده مخلوقاته ومفعولاته وهو لا يوصف بشيء منها إ ن م ا يوصف بما قام به من صفاته و أ ف ع ا ل ه والله أ ع ل م وقوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يعني أ ن ه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أ ن يتظالموا فيما بينهم فحرام على كل عبد أ ن يظلم غيره مع أ ن الظلم في نفسه محرم مطلقا وهو نوعان أ ح د ه م ا ظلم النفس و أ ع ظ م ه الشرك كما قال تعالى إ ن الشرك لظلم عظيم ف إ ن المشرك جعل المخلوق في م ن ز ل ة الخالق فعبده و ت أ ل ه ه فوضع ا ل أ ش ي ا ء في غير موضعها و أ ك ث ر ما ذكر في القران آ ن من وعيد ل ل ظ ا م ي إن ما أريد به المشركون كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون ما كما هم ثم يليه المعاصي قال أريد يليه به وجل عز على ان خ ت ل ا ف أ ج ا ا كبائر وصغائر والثاني ا س ه من ظلم ب ل ع دماءكم لغيره ل وهو ا ذ ذ ك و ر في ه الحديث وقد قال النبي صلى الله الوداع ا صلى عليه وسلم في خطبته في حجة وقد د في في إن خطبته م و أ م و ا ل ك م و أ ع ر ا ض ك م عليكم حرام ك ح ر م ة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وروي عنه أ ن ه خطر بذلك في يوم ع ر ف ة وفي يوم النحر وفي اليوم الثاني من أ ي ا م التشريق وفي ر و ا ي ة ثم قال اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس مني منه عن إنه يحل طيب إلا وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال الظلم ظلمات يوم ا ل ق ي ا م ة وفيهما عن أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا الله للظالم ليملي لم يفلت أخذه ثم حتى قرأ وكذلك أ خ ذ ربك إ ذ ا أ خ ذ القرى وهي ظ ا ل م ة إ ن أ خ ذ ه أ ل ي م شديد وفي صحيح البخاري عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مظلمة منها ثم كانت عنده مظلمة لأخيه منها فإنه ليس ثم دينار ولا فليتحلله درهم لأخيه ليس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 فاستكسوني أ ك س ك م يا عبادي إ ن ك م تخطؤون بالليل والنهار و أ ن ا أ غ ف ر الذنوب جميعا فاستغفروني أ غ ف ر لكم هذا الله مصالحهم مضارهم دينهم ودنياهم وأن لا لأنفسهم ذلك كله ذلك الخلق تعالى العباد لا شيئا يقتضي جميع في في يملكون مفتقرون أن أمور وأن من جلب ودفع إلى و أ ن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق ف إ ن ه يحرمهما في الدنيا ومن لم يتفضل الله عليه ب م غ ف ر ة ذنوبه أ و ب ق ت ه خطاياه في ا ل آ خ ر ة قال الله تعالى من يهد ي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومثل هذا كثير في ا ل ق ر آ ن وقال تعالى ما يفتح الله للناس من ر ح م ة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقال إ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين وقال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وقال وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها وقال تعالى حاكيا عن آ د م وزوجه أ ن ه م ا قالا ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وعن نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال و إ ل ا تغفر لي وترحمني أ ك ن من الخاسرين وقد الأمور وأن استدل بتفرد إبراهيم الخليل عليه السلام بتفرد الله بهذه الأمور على أنه لا كلما عليه على إله بهذه غيره وأن كل ما أشرك أنه معه فباطل فقال لقومه أ ف ر أ ي ت م ما كنتم تعبدون أ ن ت م واباؤكم ا ل أ ق د م ف إ ن ه م عدو لي إ ل ا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين و إ ذ ا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أ ط م ع أ ن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ف إ ن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه و إ ح ي ا ئ ه و إ م ا ت ت ه في الدنيا و ب م غ ف ر ة ذنوبه في ا ل آ خ ر ة مستحق أ ن يفرد ب ا ل إ ل ه ي ة و ا ل ع ب ا د ة والسؤال والتضرع إ ل ي ه والاستكانه له قال الله عز وجل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 يحب أ ن ي س أ ل ه العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب و ا ل ك س و ة وغير ذلك كما ي س أ ل و ن ه ا ل ه د ا ي ة و ا ل م غ ف ر ة وفي الحديث ليسأل أحدكم رب حاجته كلها حتى يسأله نعله السلف شسع أحدكم حاجته حتى وكان ربه بعض إذا انقطع وكان بعض السلف ي س أ ل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلى فشاته وفي ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت أ ن موسى عليه السلام قال يا رب ي إ ن ه لتعرض لي ا ل ح ا ج ة من الدنيا فاستحي أ أن أسألك س ت ح ي ق ل ل ن ي ح ى م ل ع ج ن ك وعلى ف ح م ان ر ك ف إ كل م ا ي ح ت ا ج ا ل ع ب د إليه إ ذ ا س أ ل ه من الله فقد أ ظ ه ر حاجته فيه وافتقاره إ ل ى الله وذلك يحبه الله وكان بعض السلف يستحي من الله أ ن ي س أ ل ه شيئا من مصالح الدنيا و ا ل ا خ ت د ا ء ب ا ل س ن ة أ و ل ى وقوله كلكم ضال إ ل ا من هديته قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث ظن أنه بن بعضهم معارض عياض حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء وفي ر و ا ي ة مسلمين فاجتالتهم الشياطين وليس كذلك ف إ ن الله خلق بني آ د م وفطرهم على قبول لا بد للعبد من تعليم ا ل إ س ل ا م بالفعل ف إ ن ه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا كما قال عز وجل والله أ خ ر ج ك م من بطون أ م ه ا ت ك م لا تعلمون شيئا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك والمراد فهداء ضالا وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب و ا ل ح ك م ة كما قال تعالى وكذلك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك روحا من أ م ر ن ا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ا ل إ ي م ا ن ف ا ل إ ن س ا ن يولد مفطورا على قبول الحق ف إ ن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أ ن كان مهتديا ب ا ل ق و ة و إ ن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يهودانه وينصرانه ويمجسانه الهداية الهداية فأبواه وأما على الفطرة سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان فإن من ه د ا ي ة م ج م ل ة وهي ا ل ه د ا ي ة ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن وهي ح ا ص ل ة للمؤمن و ه د ا ي ة م ف ص ل ة وهي هدايته إ ل ى م ع ر ف ة تفاصيل أ ج ز ا ء ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م و إ ع ا ن ت ه على فعل ذلك وهذا يحتاج إ ل ي ه كل مؤمن ليلا ونهارا ولهذا أ م ر الله عباده أ ن ي ق ر أ و ا في كل ركعه ة من صلاتهم ل ق و اهدنا الصراط المستقيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ولهذا فيقول العاطس فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله كما جاءت السنة بذلك يهديكم كما جاءت يشمت يرحمك و إ ن أ ن ك ر ه من أ ن ك ر ه من فقهاء العراق ظ ن منهم أ ن المسلم لا يحتاج أ ن يدعى له بالهدى وخالفهم جمهور العلماء اتباعا ل ل س ن ة في ذلك وقد أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أ ن ي س أ ل الله السداد والهدى وعلم الحسن أ ن يقول في قنوت الوتر اللهم اهديني فيمن هديت و أ م ا الاستغفار من الذنوب فهو طلب ا ل م غ ف ر ة والعبد أ ح و ج شيء إ ل ي ه ل أ ن ه يخطئ بالليل والنهار وقد تكرر في ا ل ق ر آ ن ذكر ا ل ت و ب ة والاستغفار و ا ل أ م ر بهما والحث عليهما وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آ د م خطاء وخير الخطائين التوابون واخرج البخاري من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إ ن ي لاستغفر الله و أ ت و ب إ ل ي ه في اليوم أ ك ث ر من سبعين مره ة و خ ر ج نسائي وابن ماجة ولفظهما إني لأستغفر الله وخرج أ ت و يوم و ب إليه كل يوم مئة مرة وأخرج مسلم من حديث ا ل أ غ ر المزني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أ ي ه ا الناس توبوا إ ل ى ربكم ف إ ن ي أ ت و ب إ ل ي ه في اليوم م ئ ة م ر ة وخرجه النسائي ولفظه يا أ ي ه ا الناس توبوا إ ل ى ربكم واستغفروه ف إ ن ي أ ت و ب إ ل ى الله و أ س ت غ ف ر ه كل يوم م ئ ة م ر ة و خ ر ج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث ح ذ ي ف ة قال كان في لساني ذرب على أ ه ل ي لم أ ع د ه إ ل ى غيري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ي ن أ ن ت من الاستغفار يا ح ذ ي ف ة إ ن ي لاستغفر الله كل يوم م ئ ة م ر ة ومن حديث أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني الله كل يوم مئة مرة وأتوب إليه. وخرج النسائي لأستغفر كل إليه إني من يوم حديث وأتوب أبي موسى مرة وخرج مئة قال كنا جلوسا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أ ص ب ح ت غداه قط إ ل ا استغفرت الله مائه ئ ة مرة وخرج ل والترمذي ل إ م م أحمد ا داود ا ا وأبو و ن س ي و ا ب م ا من حديث ابن حديث ع ر قال إن كنا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 من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يقول اللهم اجعلني من الذين إ ذ ا أ ح س ن و ا استبشروا و إ ذ ا أ س ا ء و ا استغفروا وسنذكر بقية الكلام في الاستغفار فيما بعد إن الكلام بقية بعد في فيما شاء الله تعالى وقوله يا عبادي إ ن ك م لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يعني أ ن العباد ة لا يقدرون أ ن يوصلوا إ ل ى الله نفعا ولا ضرا ف إ ن الله تعالى في نفسه غني حميد لا ح ا ج ة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إ ل ي ه و إ ن م ا هم ينتفعون بها ولا يتضرروا بمعاصيهم و إ ن م ا هم يتضررون بها قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إ ن ه م لن يضروا الله شيئا وقال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله عز وجل وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا وقال حاكيا عن موسى وقال موسى إ ن تكفروا أ ن ت م ومن في ا ل أ ر ض جميعا ف إ ن الله لغني حميد وقال ومن كفر ف إ ن الله غني عن العالمين وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والمعنى أ ن ه تعالى يحب من عباده أ ن يتقوه ويطيعوه كما أ ن ه يكره منهم أ ن يعصوه ولهذا يفرح ب ت و ب ة التائبين أ ش د من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه ب ف ل ا ت من ا ل أ ر ض وطلبها حتى أ ع ي ا و أ ي س منها واستسلم للموت و أ ي س من ا ل ح ي ا ة ثم غلبته عينه فنام فاستيقظ وهي ق ا ئ م ة عنده وهذا أ ع ل ى ما يتصوره المخلوق من الفرح هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إ ل ي ه و إ ن م ا يعود نفعها إ ل ي ه م دونه ولكن هذا من كمال جوده و إ ح س ا ن ه إ ل ى عباده ومحبته لنفعهم ه م ودفع ع الضرر ن فهو يحب من عباده أ ن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا اليه ويحب أ ن يعلموا انه لا يغفر الذنوب غيره و أ ن ه قادر على م غ ف ر ة ذنوب عباده كما في ر و ا ي ة عبد الرحمن بن غنم عن أ ب ي ذر لهذا الحديث من علم منكم أ ن ي ذو ق د ر ة على ا ل م غ ف ر ة ثم استغفرني غفرت له ولا أ ب ا ل ي وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن عبدا أ ذ ن ب ذنبا فقال يا رب إ ن ي عملت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له الذنب ربا يغفر أن و ي أ خ ذ بالذنب قد غفرت لعبدي وفي حديث علي بن أ ب ي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه لما ركب دابته حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا وقال سبحانك إ ن ي ظلمت نفسي فاغفر لي ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت ثم ضحك وقال إ ن ربك ليعجب من عبده إ ذ ا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أ ن ه لا يغفر الذنوب غيري خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي وصححه ه الله عليه وسلم قال والله لله وفي وسلم الصحيح النبي قال ا صلى أرحم عن ع ب ب د من ا ل و ا ل د ة بولدها كان بعض أ ص ح ا ب ي ذ النون يطوف وينادي آ ه أ ي ن قلبي من وجد قلبي فدخل يوما بعض السكك فوجد صبيا يبكي و أ م ه تضربه ثم أ خ ر ج ت ه من الدار و أ غ ل ق ت الباب دونه. فجعل الصبي فجعل دونه يتلفت يمينا وشمالا لا يدري أ ي ن يذهب ولا أ ي ن يقصد فرجع إ ل ى باب الدار فجعل يبكي ويقول يا أ م ا ه من يفتح لي الباب إ ذ ا أ غ ل ق ت عني بابك ومن يدنيني من نفسه إ ذ ا ط ر ت ي ن ي ومن ذا الذي يدنيني بعد أ ن غضبت عليه فرحمته أ م ه فقامت فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه متمعكا في التراب ففتحت الباب و أ خ ذ ت ه حتى وضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول يا ق ر ة عيني ويا عزيز نفسي أ ن ت الذي حملتني على نفسك و أ ن ت الذي تعرضت لما حل بك لو كنت أ ط ع ت ن ي لم تلق مني مكروها فتواجد الفتى ثم قام فصاح وقال قد وجدت قلبي قد وجدت قلبي. وتفكروا ج د قلبي و ت في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إذا فاحشة الله أنفسهم ومن يغفر الذنوب الا الله فان فيه إ ش ا ر ه إ ل ى ان المذنبين ليس لهم من يلجاون إ ل ي ه ويعولون عليه في مغفره ذنوبهم غيره وكذلك قوله في حق الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أ ن ف س ه م وظنوا أ ن لا م ل ج أ من الله إ ل ا إ ل ي ه ثم تاب عليهم ليتوبوا إ ن الله هو التواب الرحيم فرتب فإن خاف هرب توبته العبد مخلوق عليهم على ظنهم الله إليه على لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن العبد إذا خاف من من منه أن إذا وفر إ ل ى غيره و أ م ا من خاف من الله فما له من ملجا ي ل ج أ إ ل ي ه ولا مهرب يهرب إ ل ي ه إ ل ا هو فيهرب منه إ ل ي ه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لا م ل ج أ ولا منجا منك إ ل ا إ ل ي ك وكان يقول أعوذ برضاك من صخطك من وبعفوك ع من عقوبتك وبك منك. قال و وبك ب ت ك منك ق الفضيل بن عياض رحمه الله ما من ل ي ل ة اختلط ظلامها و أ ر خ ى الليل سربال سترها إ ل ا نادى الجليل جل جلاله من أ ع ظ م مني ج و د ا والخلائق لي عاصون و أ ن ا لهم مراقب أ ك ل أ ه م في مضاجعهم ك أ ن ه م لم يعصوني و أ ت و ل ى حفظهم ك أ ن ه م لم يذنبوا فيما بيني وبينهم أ ج و د بالفضل على العاصي و أ ت ف ض ل على المسيء من ذا الذي دعاني فلم أ ل ب ه أ م من ذا الذي س أ ل ن ي فلم أ ع ط ه أم أناخ أنا من فنحيته ذا الذي أناخ ببابي فنحيته أنا الفضل ومن ي ومني الفضل أنا الجواد ومن الجود أنا ا ل كرمي ي و م ن ان ل ك ر م م و كرمي أن أ غ ف ر للعاصين بعد المعاصي ومن كرمي أ ن أ ع ط ي العبد ما س أ ل ن ي و أ ع ط ي ه ما لم ي س أ ل ن ي ومن كرمي أ ن أ ع ط ي التائب ك أ ن ه لم يعصني ف أ ي ن عني يهرب الخلائق و أ ي ن عن بابي يتنحى العاصون خرجه أ ب و نعيم ولبعضهم في المعنى أ س ا ت ولم أ ح س ن وجئتك تائبا و أ ن ى لعبد عن مواليه مهرب يؤمل غفرانا ف إ ن خاب ظنه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 ما نقص ذلك من ملكي شيئا هو إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ملكه لا يزيد ب ط ا ع ة الخلق ولو كانوا كلهم ب ر ر ة أ ت ق ي ا ء قلوبهم على قلب أ ت ق ى رجل منهم ولا ينقص ملكه ب م ع ص ي ة العاصين ولو كان الجن والانس كلهم ع ص ا ة ف ج ر فجرة قلوبهم على قلب على أ فملكه ج رجل ر ن فإنه سبحانه ه م ا غ ن عمن ي بذاته سواه ا وله ل م المطلق ا ا ل في ذ ت وصفاته وأفعاله ف ملك ه م ل كامل ك لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أ ي وجه كان ومن الناس من قال إ ن إ ي ج ا د ه لخلقه على هذا الوجه الموجود أ ك م ل من إ ي ج ا د ه على غيره وهو خير من وجوده على غيره وما فيه من الشر فهو شر إ ض ا ف ي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض بحيث بل الأشياء شرا مطلقا بحيث يكون عدمه خيرا قال إلى وليس كل دون يكون من من من عدمه عدمه خير وجوده وجوده وجه وهذا معنى قوله بيده الخير ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إ ل ي ك يعني أ ن الشر المحض الذي عدمه خير من وجوده ليس موجودا في ملكك ف إ ن الله تعالى أ و ج د خلقه على ما تقتضيه حكمته وعدله وخص قوما من خلقه من بالفضل وترك آ خ ر ي ن منهم في العدل لما له في ذلك من ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة وهذا فيه نظر وهو يخالف ما في هذا الحديث من أ ن جميع الخلق لو كانوا على صفه ة أكمل ل خ ق اكمل ل والتقوى ب ر قدر جناح بعوضة ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور لم ينقص ذلك من ملكه شيئا فدل على أن ملكه كامل على من ينقص شيئا أي أن وفي ج ه كان يكمل لا يزداد ولا يكمل بالطاعات ولا بالمعاصي ولا ينقص يؤثر هذا شيء وفي ه الكلام دليل على أ ن ا ل أ ص ل في التقوى والفجور هو القلب ف إ ذ ا بر القلب واتقى برت الجوارح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 ما نقص ذلك مما عندي إ ل ا كما ينقص المخيط إ ذ ا أ د خ ل البحر المراد بهذا ذكر كمال قدرته سبحانه وكمال ملكه و أ ن ملكه وخزائنه لا تنفذ ولا تنقص بالعطاء ولو أ ع ط ى ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن من الجن و ا ل إ ن س جميع ما س أ ل و ه في مقام واحد وفي ذلك حث للخلق على سؤاله و إ ن ز ا ل حوائجهم به وفي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله لا تغيضها نفقة الليل والنهار أفرأيتم الله لا سحاء والنهار ما ملأة أنفقه نفقة منذ خلق السماوات و ا ل أ ر ض ف إ ن ه لم يغض ما في يمينه وفي صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إن فإن دعا فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله أحدكم ليعزم وليعظم ولكن يقل لي شئت لا يتعاظمه شيء وقال أ ب و سعيد الخدري إ ذ ا دعوتم الله فارفعوا في ا ل م س أ ل ة ف إ ن ما عنده لا ينفذه شيء و إ ذ ا دعوتم فاعزموا ف إ ن الله لا مستكره له وفي بعض الآثار الإسرائيلية يقول الله عز وجل الإسرائيلية أي بعض عز الآثار الله للشدائد أمل غيري للشدائد ويرجى ا ا ل ش د د ئ ب د ي الحي القيوم ي وأنا و غيري ويطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني من ذا الذي أ م ل ن ي ل ن ا ئ ب ة فقطعت به أ و من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه أ و من ذا الذي طرق بابي فلم أ ف ت ح ه له أ ن ا غ ا ي ة ا ل آ م ا ل فكيف تنقطع ا ل آ م ا ل دوني أ ب خ ي ل أ ن ا ف ي ب خ ل ن ي عبدي أ ل ي س الدنيا و ا ل آ خ ر ة والكرم والفضل كله لي فما يمنع المؤملين أ ن يؤملوني لو جمعت أ ه ل السماوات و ا ل أ ر ض ثم أ ع ط ي ت كل واحد منهم ما أ ع ط ي ت الجميع وقوله ب ل كل واحد منهم أملة لم غ ت واحد منهم ن ي ص ذلك من ملكي من ع ض ذرة كيف ينقص م ك أنا ق ي م فيا بؤسا لم ل ق ا ن ن ط ي ن ر ح م ت ينقص ويا بؤسا ل م عصاني وتوسب على محارمي وتوسب و و ل لم ه ي ن ق ذلك مما عندي إ ل ا كما ينقص المخيط إ ذ ا أ د خ ل البحر تحقيق ل أ ن ما عنده لا ينقص البته كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ف إ ن البحر إ ذ ا غمس فيه إ ب ر ة ثم أ خ ر ج ت لم ينقص من البحر بذلك شيء وكذلك لو فرض أ ن ه شرب منه عصفور مثلا ا لا ينقص البحر البتة فإنه ينقص ه ل و ذ ضرب الخضر لموسى عليهما السلام هذا المثل في ن س ب ة علمهما إ ل ى علم الله عز وجل وهذا ل أ ن البحر لا يزال تمده مياه الدنيا و أ ن ه ا ر ه ا الجاريه ة ف م م منه لم ينقصه شيء لأنه يمده ما هو أزيد مما أخذ منه وهكذا طعام الجنة وما ا وهكذا الجنة فيها فإنه لا أخذ لأنه أزيد أخذ ينقصه فإنه ينفد هو شيء كما قال تعالى و ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة لا م ق ص و ع ة ولا م م ن و ع ة وقد جاء أ ن ه كلما نزعت ث م ر ة عاد مكانها مثلها وروي ة مثلاها فهي لا تنقص أ ب د ا ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خ ط ب ة الكسوف وأريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أ خ ذ ت ه ل أ ك ل ت م منه ما بقيت الدنيا خرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس وخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث جابر ولفظه ولو أ ت ي ت ك م به ل أ ك ل منه من بين السماء و ا ل أ ر ض لا ينقصونه شيئا ا و ه ك ذ لحم الطير الذي ي أ ك ل ه أ ه ل ا ل ج ن ة يستخلف ويعود كما كان حيا لا ينقص منه شيء وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمامة من أمامة ثم مكانه عن ينتهي نفسه وجوه وقاله وروي قوله أبو وكذلك يعود فيها الباهلي ضعف أيضا أبي يشرب قال الشراب كعب حتى ورؤي بعض العلماء الصالحين بعد موته ب م د ة في المنام فقال ما أ ك ل ت منذ ف ا ر ت ك م إ ل ا بعض فرخ أ م ا علمتم أ ن طعام ا ل ج ن ة لا ينفد وقد وابن بقوله ينقص الحديث عند بين السبب بالعطاء في الذي الترمذي الذي ماجة لا ما الله لأجله خرجه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 إ ن م ا قولنا لشيء إ ذ ا أ ر د ن ا ه أ ن نقول له كن فيكون وفي مسند البزار ب إ س ن ا د فيه نظر من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خزائن الله الكلام ف إ ذ ا أ ر ا د شيئا قال له كن فكان فهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاء أ و عذاب أ و غير ذلك قال له كن فكان فكيف يتصور أ ن ينقص هذا وكذلك إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخلق شيئا قال له كن فيكون وفي بعض الاثار ا ل ا س ر ا ئ ي ل ي ة اوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام يا موسى لا تخافن غيري ما دام لي السلطان وسلطاني دائم لا ينقطع يا موسى لا تهتمن برزقي خزائني وخزائني يا بغيري لا ابدا ما دامت خزائني مملوقة وخزائني مملوقة لا تفنى ابدا يا موسى تهتمن مملوئة مملوئة موسى تأنس تفنى لا ما وجدتني أ ن ي س ا لك ومتى طلبتني وجدتني يا موسى لا ت أ م ن مكري ما لم تجز الصراط إ ل ى ا ل ج ن ة وقال بعضهم لا تخضعن لمخلوق على طمع ف إ ن ذاك مضر منك بالدين واسترزق الله مما في خزائنه في ف إ ن م ا هي بين الكاف والنون وقوله يا عبادي إ ن م ا هي أ ع م ا ل ك م أ ح ص ي ه ا لكم ثم أ و ف ي ك م إ ي ا ه ا يعني أ ن ه سبحانه يحصي أ ع م ا ل عباده ثم يوفيهم إ ي ا ه ا بالجزاء عليها وهذا كقوله فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَةٍ ومن ََْ يعمل ََ مثقال ََِ ذ َ ر َّ ة ٍ شرا َ يره ََ وقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وقوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا وقوله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أ ح ص ا ه الله ونسوه وقوله ثم أ و ف ي ك م إ ي ا ه ا الظاهر المرادة أن ويحتمل ا كما قال تعالى وإنما القيامة م أجوركم يوم ة توفون و ي أ ن المراد أ ن ه يوفي عباده جزاء أ ع م ا ل ه م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة كما في قوله من يعمل س و ء يجز به وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه فسر ذلك ب أ ن المؤمنين يجازون بسيئاتهم في الدنيا وتدخر لهم حسناتهم في ا ل آ خ ر ة فيوفون أ ج و ر ه ا و أ م ا الكافر ف إ ن ه يعجل له في الدنيا ثواب حسناته وتدخر له سيئاته فيعاقب بها في ا ل آ خ ر ة و ت و ف ي ة ا ل أ ع م ا ل هي ت و ف ي ة جزائها من خير أ و شر فالشر يجازى به مثله من غير ز ي ا د ة إ ل ا أ ن يعفو الله عنه والخير تضاعف ا ل ح س ن ة منه بعشر أ م ث ا ل ه ا إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف إ ل ى أ ض ع ا ف ك ث ي ر ة لا يعلم قدرها إ ل ا الله كما قال عز وجل إنما إلا الصابرون فمن ومن يلومن نفسه أجرهم فليحمد حساب خيرا الله فلا يوفى بغير غير وقوله وجد وجد ذلك إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الخير كله من الله فضل منه على عبده من غير استحقاق له والشر كله من عند ابن آ د م من اتباع هوى نفسه ه الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال علي رضي الله كما أصابك أصابك نفسك ما من فمن وما من فمن قال وقال وجل علي عز ع حسنة ن سيئة رضي لا يرجون عبد إ ل ا ربه ولا يخافن إ ل ا ذنبه فالله سبحانه إ ذ ا أ ر ا د توفيق عبد وهدايته أ ع ا ن ه ووفقه لطاعته فكان ذلك فضلا منه و إ ذ ا أ ر ا د خذلان عبد وكله إ ل ى نفسه وخلى بينه وبينها ف أ غ و ا ه الشيطان لغفلته عن ذكر الله واتبع هواه وكان أ م ر ه فرطا وكان ذلك عدلا منه ف إ ن ا ل ح ج ة ق ا ئ م ة على العبد ب إ ن ز ا ل الكتاب و إ ر س ا ل الرسول فما بقي ل أ ح د من الناس على الله حجه ة بعد الرسل ل ف ق و بعد هذا الله نفسه ذلك ذلك خيرا فلا إلا كان المراد من وجد ذلك في الدنيا فمن فليحمد في ومن يلومن من إن وجد وجد وجد غير فانه يكون حينئذ م أ م و ر ا بالحمد لله على ما وجده من جزاء ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة الذي عجل له في الدنيا ا كما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن حياة طيبة أجرهم بأحسن ما كانوا ذكر ويكون من عمل من مؤمن ولنجزينهم أجرهم يعملون م م فلنحيينه أنثى بأحسن ر أو أ وهو و طيبة بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب ا ل أ د ن ى دون العذاب ا ل أ ك ب ر لعلهم يرجعون فالمؤمن إ ذ ا أ ص ا ب ه في الدنيا بلاء رجع على نفسه باللوم ودعه ذلك إلى ان ل إلى الله بالتوبة والاستغفار ل ر ج و وفي ع ا س م د د وسنن أبي المؤمن و د عن ا ن ب ي عليه صلى الله ل و س قال ا ل إن م إ ذ ا أ ص ا ب ه سقم ثم عافاه الله منه كان ك ف ا ر ة لما مضى من ذنوبه و م و ع ظ ة له فيما يستقبل من عمره و إ ن المنافق إ ذ ا مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله لا يدري لما عقلوه ولا لما وقال أ ط ل ه ل يدري م لما ا ولا وقال عقلوه أطلقوه سلمان الفارسي إ ن المسلم ليبتلى فيكون كفاره لما مضى ومستعتبا فيما بقي و إ ن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أ ط ل ق ه فلم يدري لما أطلق يدري وعقل فلم يدر ي لم ا عقل و إ ن كان المراد من وجد خيرا أ و غيره في ا ل آ خ ر ة كان إ خ ب ا ر ا منه ب أ ن الذين يجدون الخير في ا ل آ خ ر ة يحمدون الله على ذلك و أ ن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم فيكون الكلام الأمر لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار والمعنى ان الكاذب عليه يتبوا مقعده من النار وقد اخبر الله تعالى عن اهل ا ل ج ن ة انهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله فقال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 و أ و ر ث ن ا ا ل أ ر ض نتبوا من ا ل ج ن ة حيث نشاء وقال و ق الحمد ا ل لله الذي أ ذ ه ب عنا الحزن إ ن ربنا لغفور شكور الذي أ ح ل لنا دار ا ل م ق ا م ة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب و أ خ ب ر عن أ ه ل النار أ ن ه م يلومون أ ن ف س ه م ويمقتونها أ ش د المقت فقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق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 لمقت الله أ ك ب ر من مقتكم أ ن ف س ك م إ ذ تدعون إ ل ى ا ل إ ي م ا ن فتكفرون وقد كان السلف الصالح يجتهدون في ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة حذرا من لوم النفس عند انقطاع ا ل أ ع م ا ل على التقصير وفي مرفوعا الترمذي عن أبي هريرة عن ما من ميت م ي وقيل ت إلا إن على ل كان محسنا ندم ندم أن لمسروق لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد فقال والله لو أ ت ا ن ي آ ت ف أ خ ب ر ن ي أ ن لا يعذبني لاجتهدت في ا ل ع ب ا د ة قيل كيف ذاك قال حتى تعذرني نفسي ان دخلت النار ان لا الومها اما بلغك في قول الله تعالى ولا اقسم بالنفس ا ل ل و ا م ة انما لاموا انفسهم حين صاروا الى جهنم فاعتنقتهم الزبانيه ة وحيل ي ب ن م وبين ما يشتهون وانقطعت عنهم ا ل أ م ا ن ورفعت عنهم ا ل ر ح م ة و أ ق ب ل كل امرئ منهم يلوم نفسه وكان عامر بن عبد قيس يقول والله لاجتهدن ثم والله لاجتهدن ف إ ن نجوت فبرحمه الله و إ ل ا لم أ ل م نفسي وكان زياد مطرف و يقول ولصفوان والحذر نرجو وإلا تلو وكان ل لابن المنكدر ولصفوان بن سليم الجد الجد والحذر الحذر فإن يكن الأمر على ما نرجو كان ما عملتما فضلا وإلا لم ى بن بن فإن يكن كان أنفسكما عياش ما ما ما م بن عبد الله يقول اجتهدوا في العمل ف إ ن ي ك ن ا ل أ م ر كما نرجو من ر ح م ة الله وعفوه كانت لنا درجات في ا ل ج ن ة و إ ن يكن ا ل أ م ر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أ خ ر ج ن ا نعمل صالحا ا الذي كنا غير نعمل نقول ل ن ع م قد عملنا